وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا فَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَا فَيُتَمُّ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُل لَّمْ يَزَلْهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ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 انظُر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات دنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّنَ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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا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 وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أمنا وسيهم وعتم عتما كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرا يوم اذل للمجرمين هو يقولون حجر محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا فَجَعَلْنَاهُ هَبًا مّن ثُرَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا المُللك يومَائِذٍ الحَقّ لل الرحمن وَوكانَ يومًا على الكافِين عسير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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شرم ما كانوا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخوه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً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 إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا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 كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح عداد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَمَن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ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 ياتينا قرة اعين واجعلنا واجعلنا للمتقين اماما اولائك يجزون الغرفة بما صبروا